وآتكن من كل ما سألتموه بسم الله الرحمن الرحيم و ا من قول لسئلتموا الله وهر قد عد لامنه هواميت صحها يا و طيب طيب تعال طيب الله طلع